واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاوت وما وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَذَوْدِهِ وَمَا هُمْ بِضَازِّينَ بِهِ مِنَ حَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله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 واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكيفرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ومنزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم